هنا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواه السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من